الشهادة متعود، ولا شك أن هذا القول من أبص الباب، لأن هذا يحث الظلم أن تفون دلالات الكتاب والسنة الآن، هاه؟ خلاص، الكتاب والسنة ل ل ل أول أما متأخرون فقد أُقفل عنهم باب الاستدعاء، نعم الكتاب والسنة هدا وبيان للناس. من الى ها من جاء شتب رسول الله وسلم ونزول هذا الهجاء إلى قيام وقد ترك توجيكم يقول رسول الله وسلم وقد ترك توجيكم ما عندما سكتم به فلم تضلوا بعده كتاب الله والصيقة أن بعض أهل العلم يقول قولا لو تفور لوازم هذا القول لعلم أنه من أبطل الباطل فالذين قالوا إن الاجتهاد انتهى ولا بقي التقليد لا تكونوا مساهدون لكن لو تفوروا ما يلزم على قولهم هذا لرأوا أنه قول فاطل لأن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم المهم أن هذا قول قول ضريف فالقول فاطل الذين يقومون بالوجوه ومنهم من حسى تحييما عكس هؤلاء. قال يحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما. تقول أنا حمل. أو تقول أنا شافع أو مالك أو حنفية. الحرام علي. ليش؟ قال لأنك لقد هكذا تتمس الزمام مطلقا لاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت رسول فمن؟ من قلت جاءت رسول ومن خلف. أنت رسولك الحمد للقناة ألمان حمد والسافر محمد الضغير والمالك مالك بن أنف والحنفي أبو حنيف النعمان نعم وهكذا حقيقة الأمر أنك إذا كتمت بمذهب واحد من هؤلاء فقد جاءت وك الرسول إتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، انتظام إتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما قال، ولا شك أن هذا التعليل أقوى من الأول، إلى شكر، أقوى من الذي من الذين قالوا إن باب الشهاد نسد وانتهى، ولا فيه للتقليد، هؤلاء لا شك أنهم أقرب إلى الصواب من أولئك، وأننا نقول يحرم أن تقلد تقليدا عام. تأخذ برخة المذهب وعزائمه ولا تسرد ما شواه لأن هذا مختضاء أنك أثثت رسولاً سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا القول أقرأ بكثير من الأول لكن قال الشيخ رسولان رحمه الله إن في القول بالوجوب ما هو الوجوب؟ وجوب حيث تقليق لأن هذا مذهب معين إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه رحمه الله تقول يقول بالفداء مثلا معين يأخذ برخص وعزائم وأن الشهاب ممنوع هذا فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. تقول للمقلص قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيقول ونص الإمام في الأم كذا وكذا ونص الإمام في المسائل بدور كذا وكذا ونص الإمام في المدونة كذا وكذا وهكذا قال أهل مشجد هذا جعل غير الرسول بمنزلت من؟ بمنزلت الرسول ولهذا قال شخص الإسلام وهو خلاف الإجماع يعني القول بوجود طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونه خلاف الإجماع. بل بل الإجماع على خلاف وأنه لا يجوز طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونه. إلى المدار كله على إيش؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونه. قال وجوازه فيما فيه. يعني كان شخصان رحمه الله توقف في جواز هذا الشيء، فضلا عن وجوده. وقال. من يتأزم مذهبا معيناً، ثم سأل خلافا من غير تقليد العالم من آخر أفتاه، ولا إستذام بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي إلا ما سأل، فهو متبع لحوار، فائر للمحرم، بغير عذر شرعي، وهذا ممكن. الحرام شيخ الإسلام عليه النقط دائمة، ما شاء الله. يقوم نفذ مذهب معين ثم فعل خلافه من غير تقليد العقل المنتظم لمذهب معين يعتقد أن هذا المذهب أحق الملاهج بالدليل أحق الملاهج بالاستفاء وأفعجها بالدليل فهو كما لو استفت عالما يعتقد أن ما فيه هو الحق يقول فإذا حالته انتبه من, من غير تقليد لعالم أفتاح فإن خلق لتقليد عالم الافتاح وظن أنه اصوب فهو ليس مخفي ليس يعني ماذا الرجل حنبلي سمع رجلا شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه ياتي بدليل فاتبع هذا العالم ما لا نقول الاخطاء او صح هل اخطا كذلك يقول ولا استدلال بدليل يقضي خلاف ذلك فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه فخالف المذهب لأجل الدليل فهذا مصيف وليس بمنوع بل هو محبوب على فعله كذلك قال ولا عذر شرعي يقتضي إلا ما فعله يعني خالف مذهبه لغير هذه الأمور ومنها العذر الشرعي. الذي يقطري خلاف المذهب فإذا خالف المذهب بإعطاء الشرعي أمن يقطر شلافات كان ذلك جائد فرجل يقلد المذهب الحنبل في وجود الخلاف مع الجماعة في المساج ثم طرى عليه حذر يقطري جواب تقل فيها للجماعة فخالف قالهم العذر الشرعي. فهل نقول إنه أخطأ أو أخطأ؟ نقول أخطأ وليس مخطئ. فتبيا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خالف مذهبه بتقليد عالم آخر أو الاستلال بالدليل أو العذر الشرعي فهو مخطئ وليس مسيئا. وإلا فهو متبع لهوان ساعد للمحرم بغير عذر سرعي وهذا منكر كما يوجد في كثير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع ضخفه تتبع يشوف على هو يتبع أكل لحم جذور في ليلة ساسية باردة سقناه في غضبه فقال أنا أخصار المرحب الشاهد وأبي حنيه ومعلك لأنهم لا يجبون الوضع والليلة بارك و... وأكل لحم إبل في الصيف في الصيف فقيل له توضى قال نعم أنا توضى لأن أعلمت هذا الإمام محنوزين حنبك وهو يعود جوء الوضوء من لحم الإبل. صار هذا الرجل متلهِم، متلهِم للهدى ولا للهواء. إيه للهواء. لما كان البرد شديدا اخذ من المذهب من يقول انه ليس عليه وضوء. ولم، ولما صار الماء لذيذا في وقت الحر اخذ من المذهب من يقول بالوضوء وتوح، وتوغ. وها كذا. يكون متبعا لهوا فعدونه عن مذهبه في النسلة الأولى في, مشت... في عاد الموضوع في أيام الشتاء اتباعه للهوا ووضوءه في أيام الصيف حينما كان مثل ماء لديدا اتباع للهواء أيضا فالجحة لنسى من هذا الشيء طيب يقول وأما إذا تبين له ما يوجب رسحان قول على قول إما بالأجلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أبقى لله فيما يقوله فيرجو عن قولي إذا قولي لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نفر إما محمد على ذلك فصار خروجه عن مذهبه للتدمة إذا كان بمقتضع الدليل سواء كان هو لفظه يعرف الأدلة على سبيل التصليم او سمعها من عالم يثق به فإن خروجه عن الأكزام الأول إلى ما تغطره الدليل خروج سرعه جائد بل هو واجب لأن الواجب على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه نعم أردت عن الدليل نتحملها أردت ده كده اللي انا ما انا مش شايفه ده نعم هذه حجه يعني اذا عاقد ديه على شخص وكان مذهب إمامه على احداثه بيتغير قال وين وش انت اللي من احمد وش فإذا قال أين أنت من الدين احمد أقول أنا من الإمام أحمد على فرد في منزلة السرى من السري أيهم أعلى السري آل لست ولكن هذا الإمام أحمد دلعش أنه قال قال هذا الحديث وعجب عنه أو خالفه أنت إذا قلت هذا فقد طعنت في الإمام أحمد أنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد وإذا كان الإمام أحمد مطعونا فيه حرم عليك أن تقلده وتجارعه يملك في الدين لأن لما محمد إما أن يكون قد بلغه هذا العيس أمنا من بلغه فإن كان قد بلغه وخالفه فهو منيح وإن لم بلغه فهو معذور ولكن أنت حين بلغك لسه بمعذور واضح وحينئذ ينجم حجرة نعم الوضع معلم عندما يصدر المرء شهاده في انواع التخريب الثاني او خاص والباورفوليا في دهم معين في قضيه معينه فهذا دليل بانه اذا الله في الحق اسناه جوابا عاد جوابا عدلا عن الحقيقه او صباع ذلك مع ان لنا ان التامين قد نقص من عام وخاص الان ان يقلد ايما في جميع المسائل فيأخذ برخص رخص الإمام وعزائنا وذكرنا أن, الناس أن العلماء اختلفوا بهذه فمنهم من قال بجوازل ومنهم من قال بعش في وجوبه وسبق لنا أن الشيخ السلام قال إن القول بالوجوب فيه طاعة غير الله ورسوله بكل أمري ونهي وأن ذلك سهلاب الإجمال وأن جواز هذا فيه ما فيه فضلاً عن وجوه أن الحاضر سيقول أن يأخذ بقول معين في قضية معينة مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لذيء مثل معين وقعت حارثة من العلم وصار الوقت ضيق، لا يمكنني أن أطلب المسألة لتنيلها. تقلبت الإمام في هذه المسألة المعينة، فهذا جاء ولا بسره إلى عجزا معرفة الحق نفسها، سواء كان عد سواء عجز عجزا عجزا حقيقيا بأن في الأدلة واجع. ونظر كلام على العلم وحقق ولكن عجب أن يصل أن إلى علم مبني على دين فهنا يقول أول استطاع ذلك مع المشقة السديدة استطاع ذلك يعني معرفة الحق بالاستهاد لكن مع مشقة السديدة فهنا له أن يقلد له أن يقلد لأنه في ضرورة وكثير من الناس يبحث بالمسألة عن دليلها ما يجد يعجز وكثير من الناس يبحث لكن يشق عليه نشقه شديدة يجد مثل أن الدليل حديث فيه ما فيه سيذهب ينظر في كتب الرجال في كتب الحديث ويناقش هذا في حينئذ له أن, أن يقلد وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه لكن هل له أن يفتي استمع فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل الذكر يعني أهل الهن إن كنتم لا تعلمون ولم يقول اسألوا المقلد فقال اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم وعهل هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المسوعين الذين يرجع إليهم ويسألون وإنما هو تابع تابع ذلك مقلد، وقد قال من قال في دم التحليد لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاذ بين دعاصر وجنال البهيمة زمامها مجرح حفر شور شجر رمر أو جيا ماذا ماشي تتبع ولهذا أحيانا تلقي سؤال على بعض الطلبات سيوحي إليه من إلى جنبه في الجواب سيقلده في جوابه ويكون أجواب خطأ لأن هذا المقلد ما يعرف استلهم أجواب من ذنينه فكان جواب ذنينه خطأ نعم ولهذا يعني أنها دائما عن التقليد في مثل هذه المسائل طيب إذن المقلد ليس أهل الفتوى ولا يحمل استفتاعه لأنه ليس من أهل العزم. لا إلا عند الضرورة الضرورة لا أحكى يعني لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم المخلص فهو خير من كوننا نتعبد بجهة لا شا. لكن إذا وجدنا فإننا لا نحك فيه قال أبو عمر بن عبد البر العالم المشهور قرطبي رحمه الله قال أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم أجمع أجماع على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم صحيح لي لماذا قال لأن العلم معرفة الحق في هذا لا معرفة الحق في والمقلد لا يعرف الحق في دليل يذنى إلا العالم يسأل العالم فالمقلد يقلد الإمام ليفعله ثلاثة بعانا قال مقيم وهذا كما قال أبو عمر قال ابن هذا في كتابه إعلام مقصرين وهذا كتاب كتاب عظيم <تصفيق> من أحسن ما ألف البعث ومن أحسن ما كتب ابن القيم رحمه الله ويقال في ثلاثة مجلدات، لكنه في الحقيقة كتاب عظيم لا سئم للقراء، لأن هذا الكتاب يعتبر شرحاً لحديث عمر بن الذي كتبه إلى ابن سألاشح سقراط، لكن هذا الحديث كتبه ابن قيام ثلاثة مجلدات، شبق، ثلاثة مجلدات شبق. وكان معروف وكبدا عدة مرات لكن ذكر فيه قواعد كثيرة في آخره في الافتاء وذكر في آخرها ستاوى رسول ستاوى الله صلى الله عليه وسلم قال اكثر رسول بكذا اكثر بكذا اكثر بكذا ومشى على ابواب شق كله طيب يقول وناقه وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم والمعرفة الحاصلة عندنا هذا المعرفة حاصلة عندنا وأما بدون الدليل فإن هو تقليل ولا سبعين تقليل ولا سبعين كما يسال العالم يخ يخيفه بالشك هل نقول إن العالم صار عالم الآن لا ليس بعالم ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر الأئمة رحمه الله؟ فالائمة لهم قدر لأنهم متأهلون وتابعون في العلم والفقه، لكن العيب ليس فيهم العيب في من قلدهم مع إن كان الشهادة، أماهم فلا يعبون. ويجب أن تحترم رأهم وأن يعتذر أن من خالف الصواب منه لا أن يجعل مخالفة لا أن تجعل مخالفة الصواب ناقوس يدق عليه واليسر فسر معايبه وأخطاه هذا حرام لاذي طيب أرب نقي في الدنيا العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد والتقليد يستويان العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان. ثم حكم التقليد بعد ذلك في جواز الفكرة بالتقليد ثلاثة ثلاثة أقواس أحدها لا من الفكرة بالتقليد لأنه ليس بغيره والفكرة بعد علم الحرام. بقول الله تعالى وإنما حرم ربي الخواح ما ظهر منها ومضطرا والاسم والدار يغير الحق وأن تشك بالله من ما سلب السلطان وأن تقول على الله ما لا تعلم وعلى هذا فنقول المقلد وإن كان قد حذر ذاب الصوت أو حذر دبع نل معرف نل معرف أو في طالب أو غير ذلك نقول لهم لا يجوز لك عن تفتي لماذا؟ لأنك مقلب والمقلب يفتي بلا علم والفتوى بلا علم الحرام قال وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية أكثر الأصحاب يعني بالأصحاب الحنابلة لأن ابن طيب محمد الله من أحنا بله فإذا قال القائل الأصحاب وهو من أسفاع مذهب معين فيعني بالأصحاب علماء ذلك المذهب الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا جزء نقلد فيما يكفيه غيره يعني أن المقلد يجوز أن يعمل برأي من قلده في نفسه لكن لا يفسد غيره، وهذا ليس صحيح، لأن لأن ما جاز لغيرك جازني، ما جاز نفسك جاز لغيرك والعكس بالعكس. لكن نقول إن المقلد إذا تبع المقلد ثلث متابعته فتوى لنفسه، ولكن تقييد. لهذا الشرق فهو لا تبنسه مفتيا أو تابعا بعلم إنما تبنسه مخلدا القول الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة يعني فتوى المقلد جائز عند الحاجة وعدم العالم المستعد وهو صحف الأقوال وعليه العمل كلام. يقول يجوز أن السفر المقلد إذا لم نجد كيش إذا لم نجد غيره لأن فتوى المقلد خير من الجحل بلا شك لأن المقلد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام المجتهد ونقل كلام المجتهد إمام المجتهد واعتماده خير من الجحل وهذا الذي كان مؤلف أنه أصحى الأقوال هو أصحى الأقوال كما قال حمه قال وفيه يتم عرض كتابه في هذا المذكر وجيزة نسأل الله يهمل عز وجل وعمل وأن يكل العمل بالنجاح إنه جار كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ونحن لا عكسنا وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب مختصر و دور اختيار ما يقرأ وقد قدم لي أحد السع ورق فيها واحد وثلاثون سما من الطلبة يطالفون بتدريس الأثمانية وطلب من المؤناس في جدة في عادة الخرح قالوا لأن تستير الشرح الأول ما هو باطر وأن استفدوا منها كثيرا نعم فما ترون في هذا بعد حيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في يونيزا. إن رحمة رحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن علم النحو علم شريف علم وسيلة يتواصل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من فهمهما أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل أو الذي جاء نذر به كلام الله عز وجل لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل وقد مثل في بيت من قصب وبابه من حديث يعني أنه صعب الدخول لكن إذا دخل سهل عليك كل شيء ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرف على أن يحرف على تعلم مبادئه حتى يصل عليه الباقي ولا عبرة بقول من قال أن النحو صعب حتى يتخيل القالد أنه ليس مثل منه فأن هذا ليس بالصحيح ولكن ركز على أوله يسير عليه في آخر أخرون في واحد يقول أنه صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يفهم أراد أن يعرفه فيعجبه وهذا ليس بصحيح. نحن لا نوافق على هذا. نقول إن شاء الله أن النحو سهل، وسلمه قصير، ودرجه سهلة. من أوله فهم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام لأن نحو النحو النحو هي الكلام. فلا بد أن هو الكلام. فالكلام هو اللغة المركب المفيد بالوقت. ويعيد بالكلام هنا كلام السلاح نحويا هو اللفظ معناه هو النطق باللسان المركب يعني تركيبا إثناديا تحصل به فائدة بخلاف المركب تركيبا إضافيا هذا ليس بكلام يجب أن نكون تركيبا إثناديا المفيد المفيد إيش فائدة يحصل الثقود عليها ولو اشترط أن تكون الفائدة جديدة حتى لو كانت فائدة معلومة فنبأ يسمى كلام فخرج بقولنا اللف خرج بالكتابة فالكتابة عند النحويين ليست كلام وخرج به الإشارة فالإشارة ليست كلاماً ولو فهدت ولهذا لو قلت الإنسان واقف معناه لكن ما سمى كلاماً وإذا قلت اجلس صار كلاماً ولا رأيت شخصاً واقفاً فاكسبت في ورقة اذل فإنه لا يلقى كلاماً عند النحوي لماذا لأنه ليس بلطف لأنه ليس بلطف هو يسمى كلاما في الشترة ويسمى كلاما عند الفقه لا يسمى كلاما في السلاح النحوين وإلا فإن رسول الله سلام جعل الوسيئة المكتوبة كالوسيئة المنطوقة قال ما حق لين مصر يبيته ليدين أو شيء يوصي فيه يبيته ليدين إلا ووصيته مكتوبة عنده طيب المركب المركب يعني الذي يتركب من كلمتين فأكثر ولو تقليلا تركب من كلمتين فأكثر ولو تقليلا فإذا قلت هل هل هذا لفه ولا غير لفه هل هذا غير لفه خالد لفه هو لفء لكنه ليس مركب فلا يسمى كلام عند نحوه لا بد ان يترك من كلمتين فاكثر تحقيقا او تقديرا فمتى التحقيقا اذا قلت قام زيد هذا مركب من قام وزيد تحقيقا ولا لا تقديرا اذا قلت كم هذا ما ترك من كلمتين ما ترك من كلمتين تحديداً، ولكن تقديراً لأن نقوم فيها ضمير مختلف، ضمير مختلف في في قوة البعد، في قوة البعد، هي مرقبة من إيش؟ من كلمة المفيد، المفيد، المراد المفيد. ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره هذا المفيد نعم ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف معها إلى غيره فإذا قلت نجح الطالب أفائلتهم لنا أفائلتهم الآن السامع ما لا يتشوق لغير لكن إذا قلت إن نجح الطالب إن نجح الطالب هذا مركب لا سبب في سبب كلمات إن ونجح والطالب سبب كلمات لكنه لم يفعل فالثاني إذا قلت له إن نجح الطالب فهو يتشوف، فإذا نجح الطالب الشيطان، ماذا يكون؟ إذن؟ إذا ن لا نسمي هذا كلام، لماذا؟ لأنه لم يفعل، لم يفعل فائدة لا يتشوف الطال السامي وعدها إلى غير طيب، ولو ولو ن ولو قلت النجح غلام غلان عبد الله الطيب الطاهر في لماذا ستفير يكون كلام ولله لماذا لا أفد نفس السامة على نقول هذا حطنا الفائدة حطنا الفائدة إذا لا بد من فائدة لا يتسوق السامع وبعدها إلى شيء ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما صح ولا لا السماء فوقنا هو كلام مع أنه معلوم الأرض تحتنا كلام الغارة كلام كلام مفيد كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء مفيد ولا غير مفيد مفيد مع أن هذا في الحاضر إذا كانت أما من حولكم فأنتم في حولنا طيب على كل حاضر المفيد نقول؟ فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء سواء كانت هذه الفائدة معنومة من قبل أو جديدة لا فرد طيب قوله بالوضع مراده بالوضع أحد أمرين أول شيء فقل أمران الأول أن يكون الواضع له قافدا وضع فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي هذا ما يسمى لا يسمى كلام لأن واضعه غير قافد له ومعنى الآخر بالوضع أي بالوضع العربي بالوضع العربي فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشو في السلام بعدها إلى شيء لكن العرب لا يكلم نعم فإنه لا يسمى كلام ولذلك نطلب من لحظة إداية الله أن يعطينا جملة مفيدة في لغته لا في لغة العرب سيكرا ايش؟ زيت راضي ايه لا ايه كل ايه في ايه في ايه ايه ايه و... ايه زيت راضي راضي راضي, راضي. راضي. راضي. راضي. ايه ايه ايه حالي ما نفهم بهذا المعنى بل نفهم زيت الراضي يعني يرى كما ترى البعيد. <تصفيق> طيب <تصفيق> على كل حال إيه؟ لا أخد أن يكون في الوضع يعني في الوضع العربي بمعنى أنه مطابق للغاية العربية وإلا لن يحصل كلاما عند النحيين لن يتمق الخنود اللفظ المرك المفيد في الوضع لا يكون, لا يكون الكلام كلاما إلا بهذه الخنود الأربع اللفظ يشد الحراج منه الكتابة والإشارة والوفيئة المركب ما لم يكن متركبا والمركب يسمع ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقيعة المفيد ما ما خرج به ما لم يفئ وإن تركب من ألف كلمة ما دام لم يفئ فليس بكلام الوضع بالوضع من المتكلم له لأن يكون قاس جملا للوضع من حيث اللغة العربية لأن يكون مصادقا لللغة العربية لأن كلامه في النحو الذي نريد أن نطبق كلامه فيه به على اللغة العربية طيب ماضي ولا مستقبل مع لأن يقادف على نعم نعم. okay. نعم. لأنه. صحيح. أبو مرحب. مرحب صحيح هذا. صحيح. فإذا قلت لشخص تذرب تذرب هذا مبني على السكون، وإذا قلت اتق الله اتق على حف حرق العلم حف وإذا قلت يضربن ذي ذي يضربن الفح يتصلبن التوكيل، وإذا قلت قوم على إيش على حسن على حسن إذن يبنى فعل الأمر على واحد من أربعة أشياء الثقون حذف حرف العلة الفكش حذف النا وإن شئت فقلت الترتيب الثقون الفكش حذف حرف العلة حذف النا طيب وأي أي من أدوات الجزم. التي تجزمت عليك مثل أن تقول أي توب تلبث ألبث أي, أي كتاب تقرأ أقرأ أي كتاب تقرأ أقرأ أين في السر تقرأ جواب الشرط اقرا لو قلت اي كتاب تقرا اقرا خطا لو قلت اي كتاب تقرأ أقرأ. خبر. اي كتاب تقرا اقرا كتاب تقرا اقرا خطا اي كتاب تقرا اقرا اعدنوا ثاني لا يا أدم ما صحيح أي كتاب تقرأ أقرأ ما صحيح لازم تجمل فيه تقول أي كتاب تقرأ أقرأ طيب والزيدون قائمين هاه ولا قائمين ليش شوف حذروه خبر صحيح الزيدون المبتدع مرفوع بلطف وعلمك رفع الواو ميابا عن الضم لأنه جمع مذكّر ثالث وقائمون حضر مرتدى مرفوع بالمبتدى وعلى مدرق الواو نيابه عن الضمّة لأنه جمع مذكّر ثالث والنور عوض عن الثمين الاسم منفرد لزيادة يعني لا أبد أن يكون هناك زيادة على المفرد لتحقّق الثالث كمثلا إذا قلت زيت زده ألف نون وألف نونا وآل تقول زيدان هذا زهر لابد منه احتراما مما دل على اثنين بدون زيادة مثل مثل اثنين مثل اثنين اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد مثل ليس لها مفرد اثنين. نعم ولهذا نقول ان الثنان ان اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنين قام الضمير بها لهذه الحاله هذه الحاله الجوهر القوي الى هذا التركيب الان وجزاه الله خيرا